عليها تسعة عشر وما جعلنا ابحابا مر للملائكه وما جعلنا وما جعلنا عدتهم الا خدمه للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين اوتوا الكتاب يزداد الذين امنوا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا ولا يرتاب الذين يؤمنون الكتاب والمؤمنون وليقول وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا ماذا وعد الله بهذا مثلا كذلك ينزل الله من يشاء ويهدي من يشاء و وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبع والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم عن يتأخر كل نفسي قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نقرض مع الخارج